لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ويطل الفمين مينة داس بتاني كلمة لا إله ఇలాహ మహ రసూ సముద్రు దూల దము తక్కువ మొహమ్మ రసు رسول الله. محمد رسول الله وعيو تلل بمينة مينة داس بساني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الهمت مسروته ده الله دنيانا ده الله دنيانا مفتتت زين زين ده اجر نسوان بنو لا زلنت عبدا بهتير نرانما لا زلنا ترادى عبدا بهترينا رانم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله ويتقرب منا منا ذابسه لي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول <تصفيق> الله فاكها دخ تسبينا لارا تسبيتني مسلمان دا دا قرآن Shanda. Da, -mu -mu -da, da Quran Murani Turi Da Quran -mu Murani Turi Priwadan di jannatuna Priwadan da dunya Priwadan di jannatuna Priwadan da dunya Pri محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ويكتب في منامنا 10 بيساني كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم محمد رسول الله رسول الله <تصفيق> لا يرضى بقونا من را باسونا هارا بإيمان الدنيا حر انسان لا انكار ده حق نور ده حق مردن ده حق ربنا ده حق نور ده حق مردن ده حق ربنا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله, الله, الله, الله محمد محمد رسول الله ويتكبر منا منا 10 بيس الكنيمه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله جانا عشق جلوه ده ماتمی خمار دستونو ماتمی خمار دستونو واسلا ده محمد خدایا درد دیدارت جنت تو نو حبيبي تن مودم ده صفات بس و پسانا حبيبي يا المدام جاي قصيفك وصنا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله السبحانك انما لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله, الله محمد رسول الله وائق القلب منا منا السبحانك انما అయూ అల్పమీనా దశ విలీమాయ్ హో మయల్పున దశ విలీమా మహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్